أيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له لا يوم القيامة، وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، وكانوا بعبادتهم كافرين. وَإِذَا تتلى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بينات قال قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا سحر مبين بَهَائٌ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ أَمْ يَقُولُونَ قُلْ إن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 وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابٌ مُسَائِمَةٌ رحمه وهذا كتاب مصدق لسان العرب لينذر الذين ظلموا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم لا خوف عليهم ولا يحزنون اولئك اصحاب الجنه خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا ال حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشهده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وأن اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين اولئك الذين نتقبل عنهم احسنا ما عملوا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 ولكل درجات مما عملوا ولوَفِيَهُم أَعْمَالَهُم وهم لا يظلمون وَيُوَفِّيَهُمْ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 بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون وذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خالت النذر من بين يديه ومن خلفه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 لقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئده فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم ولا أفئدتهم من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 ما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا مَن لا يُجِب دَاعِيَ الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من قَسَمَ السَّمَاوَاتِ والأرض وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ وَلَمْ يَعْيَ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدير وَيَوْمَ يُرَى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 كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا, لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاه فهل يملك إلا القوم الفاسقون